كلا إنهم مع ربهم يومئذ لا محجوبون كلا إنهم كلا إنهم مع ربهم يومئذ لا محجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون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 يعرفوا في وجوههم نظرة نعيم يسقون من رحيق مختوم قتامه مسكون وفي ذلك فلتنافس المتنافسون.